Sayfa 146'dan 150'ye kadar okuyan Demirhan Ünlü. A'uzu bilmemin şeytanı Rajeem, Bismillahi R-Rahman r <gülüyor> min alwa nisnayin ve min almag nisnayin. قل آذك رأني حرم أم الأنس يأني أم اشتملت عليه أرحام الأنس يأيد نبئوني بعلم إن كنتم صادقين ومن الإبل ثنين ومن البقر اثنين. قل ك رأني حرّم أم الأنسين أم اشتملت عليه أرحام الأنسين أم كنتم شهداء إذ وصاكم الله بهذا فمن أظلم ممن من افترى على الله كذبا ليضل الناس بغيب علم إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ قُلْ لَا أَجْدُ فِي مَا أُوحِي إلَيَّ مُحَرَّمًا عَلَى طَاعِبٍ يُطْعَمُهُ إلَّا أَنْ يَكُونَ ميته. إلا أن يكون ميتة أو دم مسفوحا أو لحم قيزير فإنّه رجس أو فسق فإنّه رجس أو فسق إهلا لغير الله به فَمَن يَعْبُدْ وَطَرَ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَابِدٍ فَإِنَّ وَطْبَكَ غَفُورٌ رَحِيمٌ وَعَلَّذِينَ هَادُوا حَرَّمْنَا كُلَّ ذِيضٍ وَمِنَ الْبَقَرِ وَالْغَنَمِ حَرَّمَ عَلَيْهِمْ شُحُومُهُمَا إِلَّا مَا حَمَلَتْ ظُهُورُهُمَا إلا ما حملت ظهورهما أذي الحوايا أو ما اختلط بعض ذلك جزيناهم ببغيهم وإنا